أَمَّا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى 125. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى 129. فمن شاء ذكره 120. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره 121. قتل الإنسان ما أكفره 122. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثَُّ شَقَقُن الأرْضَ شَققَّ فَابَتْنَا فيِيهَا حَب وَعنَ بَوْ وَقَضْباَ وَزَيْتُ نَو وَنَخْلن وَوحَدَائِقَغُبَوْ وَثَكِهَ تَوْ وَأَبباد مَتَعََّكُمْ